فيقول الإمام ابن جوزي رحمه الله أين من ربح في متاجر الدنيا واكتسب أين من اعطي وأولي ثم والى ووهب أما رحل عن قصره الذهب فذهب أم حل به في الحرب المصطلم أم نازله التلف واسره العطب أم نابته نائبه لا تشبه النوب أنفعه البكاء من بكى أو ندب من ندب أما ندم على كل ما جنى وارتكب أم أما توقنون أن طالبه لكم في الطلب تدبروا قول ناصحكم صدق أو كذب قال ميمون بن مهران خرجت مع عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه إلى المقبرة فلما نظر إلى القبور بكى ثم أقبل علي فقال يا أيوب هذه قبور آبائي كأنهم لم يشاركوا أهل الدنيا في لذتهم وعيشهم أما تراهم صرعا قد حلت بهم المثلات واستحكم فيهم البلاء واصاب الهوام في أبدانهم مقيلا ثم بكى حتى غشي عليه ثم أفاق فقال انطلق بنا فوالله ما اعلم أحدا أنعم ممن صار إلى هذه القبور وقد أمن من عذاب الله صور طواها الموت طيا كانت محببة الي تبلى ويأكلها التراب وذكرها غض إلي صرع بأنواء الحتوف كأنهم شربوا الحمية لهفي على تلك الوجوه وهل يرد اللهف شيا أبكي عليهم ثم أرجع بعدهم أبكي علي أنا ميت بعد الحياة وميت للحزن حيا بيت السرى ولو أنني نلت السماء أو الصرية ولو اعتبرت لعاد لي غيلان وهو وزم ميا من للسماء بأن تدوم وأنها تدعى سميا هيهات لا ترج البقاء وبكي نفسك يا اخيا والحمد لله رب العالمين